وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا تجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء وَمْ فِي وَاطِل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَدْعُوكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاث سينَ لَلََ وَأَتْ بعشر بِعَشْ ميقات ربه مِ قَااتُ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُلِفْ مِنِّي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ولما ja'a musa limi qatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَادِ كَهْفٍ وَخَرَّ مُوسَى صعقا فَلَمَّا أَفَقَقَا لَسُ بَحََكَتُ بَتُ إلَكَ وَأَنَا أَ وََنُوا